بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذي نصطفى أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ليصروا إخوانكم في تسجيلات الدقوة الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم كتاب لمعة الاتقاد لبل قدام المقدسي رحمه الله والذي قام بشرح فضيلة الشيخ عبد الرحلون بن صالح المحروف نسأل الله أن ينفع المسلمين بنا وإن الآن عشرين تاسع وأيضا من أشراط الساعة سروج يأجوج ومهجوج وهم طائفتان حظيمتان يملك هذا ورد أنهم يخرجون في آخر الزمان وقد ورد ذكر لهم في قصة ذي القرنين حينما وضع السب وأنه إذا جاء يوم القيامة إذا قرض الزمان حتى إذا جاء وعد ربي جعله دكت. وهؤلاء يأجوج ومأجوج عددهم كبير ويفسدون في الأرض يأكلون الطعام ويشربون المياه حتى مياه البحار وشيان الاشراطية ويأكلون الماء هؤلاء هل يمأجوج ومأجوج في ذا في الأرض يقوم عيسى موجوداً بين أظهر المسلين سيأتي المسلمون إلى عيسى ويقولون يا عيسى انظر ماذا فعلا يأجوج ومأجوج فادروا عليهم فيدعو الله سبحانه وتعالى يخلص المؤمنين من شكله فينزل عليهم مرض أو نحو الزمير التصرفين فيموتون يموتون جميعا يسبشون وقد امتلأت الأرض من جتبه فتمتل أجسامهم ويتأذن يسلمون بذلك فيأتون حيث فيدعو ربه سبحانه وتعالى ففي بعض الروايات أنه يأتي سيل عظيم فيكنس كثثهم من الأرض ويريش أجراع المسلمين من شرفه وفي بعضها أنها سأتي طيور فتأكل أجسادها وتريش المسلمين من شرفه إلى آخر هذه التفاصيل فيجوج من جثنا ورد أنهم يأكل في آخر وهم فتنة عظيمة ومفسدة عظيمة لكن نشي نؤمن بذلك ونصدقه من هذا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يقول الله تعالى يوم القيامة لهذا يا آدم ابحث بعد النار فيقول يا رب وما بعد النار فقال من كل ألف تسعة تسعمائة وتسعة من تسعون إلى النار ووحد من قال صلى الله عليه وسلم فهذا يوم يجعل الورذان شيف هذا يوم اليشيف فيه النور حين يسمح الخلائق هذا الحكم 999 إلى النار وواشد إلى الجنة لكن استخد رضي الله عنه وقع عليه هذا أيضا موقعا شديد وقال طيب الذي ينجوه فقال صلى الله عليه وسلم لا تفضعوا أو كما قال تسبونها وتسعة وتسبون من يأجوج ومحجوج وواشد منكم فدل على أنهم البني هذا وورد من وصلهم ان من هذا الشهر وانهم صغار الامم صغار الاجسام كان وجوههم والمجان المطرقه كبير يعني صغر شيء في ثلاثهم وانهم من بني هاشم ياتي قالوا يقوم الان اكتشفوا كره الغير هل صور الصين هو شرك دل... كل هذه الاخبار لا تتوافق مع النصوص الغريبه على النبي صلى الله عليه وسلم والان ان الله تعالى لكن نحن نصدق بذلك ونؤمن به بعضهم خسر بأنهم الصين أنه في آخر الزمان يكثر عدد الصين ويهجبون لكن الله يضر الله أعلم أنه بيننا وليس الصين الآن صين بل التنقل بيننا وبينهم واجب فالقول بأن يجوج ما يجوجهم الصين أو لله يتوافق مع النصوص الوالدة في ذلك. ونقول مدام وردت الحاديث الصحيحة بل ورد في كتاب الله تعالى فنحن نصدق بذلك ونؤمن به وما أوثيت من العلم إلا إلا قليلا ثم قال وخرج الدابة وهذه أيضا من أشفاق الساعة الكبرى هذه الدابة هي تخرج وتكلم الناس وتسمهم يعني ورد أن هذه الدابة تخرج وتسم الناس لأن والعلم عند الله تعالى واسمه يكونوا بعد انقطاع الفوضى فتسموا على ما تحدث وكتب كل واحد على وجهه هذا كافر وهذا موت حتى ورد بعض طرق الشديد حتى ان الناس يتبايعون فتقول او سيسأل من اشترى منه سيقول اشترى مني فلان للكافر او فلان الموت ولعل هذا والله احلم يكون بعد طلوع الشمس المغربي من قطاع التورة خلاص. من قطعة التوبة فهذه الثابة ناصفتها ما شكلها من أين تقرج إلى آخر إنه عند الله سبحانه وتعالى لكن ورد أنها دادة والدادة معروف معناها لغة وأنها تسم الناس وأنها تكلمها وأنش نؤمن بذلك ومصفتك. كذلك أيضا من أشراط الصعب طلور الشمس من مغربها وهذا أيضا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أن الشمس في آخر الزمان تطلع من المغرب وإذا طلعت من المغرب فذاك يوم لا ينفع نفس الإيمان هل لم تكن آمنت من قبل أو كفتت ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة باقية إلى متى حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها انقطعتها وهذه آية كونية آية كونية خضرة أن تطلع الشمس من مغربها قل ذلك مثل هذا النشاط في الساحه الكبرى مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الخسوف الثلاثه خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في وسط جزيره العرب فهذه اثانه وايضا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابه وخروج اجوج وماجوج ونزول عيسى وخروج الدجاج وأيضا من الآيات الدخان الدخان وغير من الآيات الله سبحانه وتعالى في آخر الزمن وأيضا من الآيات الكبرى النار التي تخرج وتشر النار ورد أن النار تخرج في آخر الزمن وتشر النار فتدين ثمان هم يعني هم خارجون يكذل المسير فإذا جاء الليل اشتد عليهم الإعياء في نارهم فإذا ما منامت معهم وإذا أصبحوا حشرتهم حتى يجتمعوا عند المشط فإذا اجتمعوا عند المشط عليهم تقوموا عليهم تقوموا ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوموا ساعة إلا على شرار الخلق إلا على شرار الخلق نسأل الله سبحانه وتعالى أي عيدنا من ذلك ثم أيضا قال الشيخ وعذاب القبر ونعيم محق نعم عذاب القبر ونعيم دلت عليه هذه ودل عليه أيضا حديد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى عن فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تكون الساعة أدخلوا آل فرعون أشدر العذاب إذن يعرضون عليها فالله عذاب القبر ونعيم فعذاب آل فرعون دليل على أنهم يعذبون قبل دخوله في النار إذن المؤمن أيضا يناه قبل دخوله الجنة وكذبت الأشعاريث الصحيشة الحديث البرائب العابي وغيره عن عذاب القبر ونعي حينما ذكر قصة النوص الطويل وفيه بالنسبة للمؤمن يوضع له في قدره ويفتح له في قدره ويفتح له بابه للجنة ويأتيه من معينه وروشه وإيشان للأخي وأكسب ونسأل الله العافية الكذب افتح له باب إلى النار ويأتيه من صمومها وحميها كذلك أيضا قول المريض صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى قبران قالينهما لا يعذبان وما يعذبانه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنمير وأما الآخر فكان لا يستفر من بور فهذا دليل على عذاب الكبر ومعيد كيف يتم عذاب الكبر على عين يتم على عين حالة إنسان عليه الإنسان لأنه هو أمر وهذا العذاب والمعين هو للجسد والرش هذا هو القول للجذب وللرشد كيف يتم هذا؟ هذا أمر غيبي واحد أكلته السبال فتحول إلى أن يكون طعاما في دمائها وعروبها نعم يعذبها واحد وشرق كما هو عند الهندوس أليس كذلك؟ عندهم من الضقوس يأتي الواحد ويشرق أعذب الناس كما فعل لما ما شاهدتم أصلح الصورة أحراقها عندي حينما أحراقها عندي أحراقها ولدها قدام الناس أقصوني أتى بالنار ووضع جددها وأحراقها لتنال عذاب الثنية قبل عذابها نشأل الله السلام ورحمة إذن هذا الذي بحره أو أكلته السباء أو أكلته الأسماك أو غرق أو مذبك أو أكلته الأرض أو قطة أو غير ذلك يعذب أو يناحم بحسب أعمالها كيف يتم هذا؟ هذا علينا إذن لا نعلمه لكن نؤمن بذلك قالوا قد استعاد النبي صلى الله عليه وسلم منه وهذا في الحديث الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم استعيد دور كل صلاة من عذاب القبر ومن المسيح الدجال وأمر به في كل صلاة نعم كما ثبت في الحديث وفتنة القبر شق وسؤال منكر ونكير من فتنة القبر لأنه ورد صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفتن في كبورها نعم من فتنة المشيوين من المسيح المجال ومن فتنة القبر وهذا ينفتن إنما هي فتنة السؤال فكل إنسان يسأل يسأل في قبره يقال له من ربك ما دينك من نبيك هذه فتنة السؤال فالنظم يجي إجابة صحيحة والكافر والمنافق يقول ها ها لا أدري ويقول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا والآخرة فالثبات في الدنيا يؤدي إلى ثبات في يوم القيامة وإلى الثبات عند السؤال في القبر والسؤال منكر ورد عن المريض صلى الله عليه وسلم أنه ما يسألهم كما سلق قبل قليل بيان ذلك ونكتفي بهذا ونكرد إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحم لله رب العالمين وفلاته والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومنصار على نسجل محتدى بهداهم إلى يوم الدين وبعد فهذا هو الدرس الحادي من دروس شرح نمعة الاعتقاد ونبدأ الدرس ببعض الأسئلة يقول ما رأيكم في من يقول إن الخلاف بين أهل والجماعة وزين مرجعة الفقهاء خلاف اللقوي نقول هذا الكلام يلجانب صحيح لأن مرجعة الفقهاء الأحناس رحمه الله تعالى أوجبوا العمل وقالوا إن صاحبه يوم القيامة قيل مقصر فيه عرضة للعقوبة فلم يقولوا بقول غلاة المرجعة مثلا إن مرتكب الكبير أو تارك الواجب إنه مو من كامل الإيمان ويوم القيامة في الجنة لا هم وافقوا أهل السنة والجماعة في أنه يوم القيامة تحكم الشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له لكن مرجئة الفقهاء خالفوا أهل السنة في أمور منها قولهم إن أصل الإيمان عند الناس جميعا واحد. لا يتفاوتون فيه وهذا غير الصحيح بل الناس يتفاوتون في التصديق ويتفاوتون في الأعمال ومن ثم فيتفاوتون في الإيمان وكذلك أيضا قولهم إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان وفي كتاب الله وفي سمة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا على ذلك كذلك أيضا بتحريم من الاستثناء في الإيمان بأن يقول الإنسان أنا نؤمن إن شاء الله من غير شك وكذلك أيضا قول بعضهم أو بعض أتباعهم إيماني كإيمان جبريل أو كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا خطأ فإذا نظر إلى القضية من هذه الأوجه تبين أن الخلافة فيه جوانب وليس بصوية هذا يطالق بي... نحن بحاجة لمعرفة أشراط الساعة الكبرى وهذا الموضوع قليل الطرق فيحب ذلك يخصص درس أو دروس في أشراط الساعة نقول هذا اقتراح طيب لكن يحتاج إلى دروس متواصلة فيما يتعلق بأشراط الساعة الصغرى والكبرى ولعل الله يصطر شيء هذا يقول كيف نجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولن يأتي بعده نبي وبين نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان فيقفل التجال ويقفل الخنزير ويقفل الصليب فهذا مشكل عليه أرجو أن توضحوه نحن وشرنا إلى هذا وقلنا إن أدلة القرآن والأحاديث المتواترة دلت على أما عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل في آخر الزمان. وأن هذا لا يتعارض مع قوله تبارك وتعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين أي لا يتعارض مع ختم الرسالة وإنما لا يتعارض لعدة الأمور أولها أن عيسى إذا نزل في آخر الزمان إنما ينظر ويحكي بالقرآن في محمد صلى الله عليه وسلم إذن هو تابع للرسول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث لما طال الرسول لعمر ومعه قطعا من التوراة والله لو كان نوسى ما وسعه إلا يتبع فعيسى يكون تابع ولهذا أي من أجلة أنه تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل وقد تهيأ المسلمون في دمشق لأنه ينزل في دمشق وقد تهيأ المسلمون للصلاة العصر يقولون لعيسى صلي بنا فيقول لا فيصلي بهم واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تكرم فهذا دليل على أنه تابع الأمر الثاني أنه لا يأخذ بما يوافق آراء أهل الكتاب فالمصار متنا من اليوم يأكلون الخنازير ويشربون الكمور واليهود منهم يتبعون الدجال وكذلك أيضا يعتقدون أن عيسى مصنوب وهذه الأمور كلها يبطلها عيسى عليه الصلاة والسلام موافقة لما سبق أن بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن عيسى يوظف الحقيقة الناصعة إلى نزل ومن ثم ما في القرآن العظيم والسنة من أن إيسى عبد الله ورسوله وأنه ليس إلها وأنه لم يقتل ولم يصلب وإنما رفعه الله كل هذه الحقائق تظهر الثالث أن إيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل يقتل الزجاج ويقصر الصليب ويضع الجذيات بمعنى أنه لا يقبل ممن يتسمون بأهل الكتاب الجذية كما كان سابقا وإنما يؤمرون بأحد أمرين إما اتباع دين الإسلام الخاص الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعة الكرآن أو السيف ولا يقبل منهم عمر ثابت وهو أن يبقوا على دينه ويعطوا الجدية عن يده وهم صاغر الرابع أيضا المبين أن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وتفاصيل نزوله جاء به من جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا وهو الذي بلغنا أنه خاتم النبيين ولا نبي بعده إذن يتبين من خلال هذه الأوجهة كلها أن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان حق وأنه لا يتعارف مع كون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين لا يتعارف مع هذا والمسألة والحمد لله واضحة هذا واحد سال يقول سالتم سئلنا في الاسبوع الماضي سؤالا عن عرش الله سبحانه وتعالى وكيفيه التوفيق بينه وبين ان عرش ابليس على الماء كما في حديثه وقلنا ان هناك ايه في الكتاب لا تذكره عن عرش الله سبحانه على الماء فذكرت انا لا تجد ايه والايه هي يقول تعالى هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء لا السؤال السابق قال ان عرفش إبليس على الماء ونحن قلنا لم يرد ايه في كتاب الله تعالى عن معرفه ابليس على الماء اما أن عرش الله سبحانه وتعالى على الماء وكان عرشه على الماء فهذا وارد طبعا في العب انما السؤال السابق عن عرش ابليس وبالنسبة لكون عرش ابليس على الماء لم يرد في القران وان ورد في حديث من الصياد الذي رواه مسلم فإن ابن صياد قال بالنبي صلى صل الله عليه وسلم أرى عرشا على الماء وكان الرسول والصحابة خافوا أن يكون ابن صياد أن يكون ابن صياد هو المسيح الدجات فقال له الرسول لابن صياد ماذا ترى؟ قال أرى عرشا على الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك عرش إبليس ذاك عرشه إبليس نعم وأجد الله الظالم خيرا يقل ورد في الحديث حديث الجساز يخبر عن الدجال وهيئته كما تعلمون وهناك بعض علم يضعف لأنه الغريب المجتمع هو الحقيقة حديث الجساز وثابت لصائح المسلم ولا يمنع أن يكون الدجال موجودا وأنه يخرج في آخر الزمان ومما يقول وجوده أن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على أمته خافه على أمته هذا دليل هو عند الله تعالى أنه ربما يكون موجودا ثم يخرج في آخر الزمان يقول من قال إن السنة تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن فجعل القرآن في المرتبة الأولى وجعل السنة بعد القرآن هل هذا صحيحاً أخطأ حيث يدرس هذا في مادة الأصل نقول ما هذا صحيح لأنه كما في حديث معاذ قال بما تحكف قال بكتاب قال فإن لم قال فبي سنة رسول ومعروف أن لا شك أن القرآن مقدم على السنة لكن لا يفصل بينها الله أي أنه لا يمكن أن تأخذ السنة بدون القرآن ولا يمكن أن يعمل بالقرآن كاملا بدون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا تجدون الطوائف التي أنكرت السنة ومنهم طوائف كثيرة في الباكستان والهند بصمام بالقرآنيين يرفضون الصنة جملة وتفضيلا ولا يأخذون إلا بما في القرآن هؤلاء إذا فتشت عن أشوالهم فئلة وجدتهم وكأنهم أصحاب دين جديد في عباداتهم في أمورهم قلية لأنه لا يمكن أن يمتثل الهزم لو جاء الإنسان إلى مثل قول الله الثالث أخيم الصلاة وقال أنا ما أخذ بالصنة أي ما أخذ بما ورد في الصنة في تفاصيل الصلاة كيف سيعمل بهذه آية سيرجي للغة العربية اللي قلت في اللغة الدعاء إذا معناها أقيم الصلاة أنني أقف لحظات وأرفع يدي وأدعو كليلا وأكون أديت الصلاة بنص القرآن فهل تقبل منه صلاة وهذه لا, لا. فالقرآن العظيم وكما مستنى لكم في الدرس السابق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه إذا جاء لسارق يأخذ هذا الشكل بدون السمة يقع في حي صديق أي سارق ولو كانتها فيها يتبر سارق اكتبا يقطع ثم كيف تقطع اليد ولهذا لما كان الخوارج قد في هذا الباب ولم يأخذوا بثمة الرسول صلى الله عليه وسلم ورد من مذهبهم أن السارق تقطع يدهم من الكبد أن السارق عندهم تقطع يدهم من الكبر. وهذا كلهم لا شك أنه ظلال والله سبحانه وتعالى بنص القرآن أمر باتباع الزبا الآيات بالعشرات التي فيها أمر لكل من يقرأ هذا القرآن أن يتبعه ولهذا لما ان أحد العلماء أمر إحدى النساء أمره أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لهم قال هذا في القرآن فبحثت في القرآن من أوله إلى آخره فلم تجد هذا الأمر هذا الحكم الشرطي فقالت له يوم جبتك كيف تقول إن أرسل قال بلى في قرآن ثم أوقفها على مثل قول الله تعالى أضيع الله وأضيع الرسول من يضع الرسول فقط أطاع الله وقال لها هذا الأمر جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن من اتبع القرآن فلابد أن يؤدي به إلى أن يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أما الفصل بينهما فهو في الحقيقة في منهج خطير جدا بل هو من أخطر المناهج خاصة في عصر المسلمين الحاضر فإن كثيرا من أصحاب الأفكار العقلانية المائلة للاعتزال ومنها ما يضغب الفكر في دائرة الفكر المسمى بالفكر المستنير وله دعاة وغيرهم ولا أقول الحذاثيين لأن الحذاثيين لهم جذور الحادية أعمى خفرا من هذا بكثير لكن أقول حتى أصحاب الفكر المستنير من الإسلاميين تجدهم يميلون إلى أن لا يؤخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو على الأقل ببعضها يقول قلت في مارح دجابة تحاد الأسئلة إن الجنة في السماء والنار في أجسك استاذ دين فما ذ agenda في عرضها كعرض السماء والأرض نعم, نعم لما نقول في السماء يعني في العلو وكون عرضها السماوات والأرض أو كعرض السماوات والأرض هذا حق فإن الجنة كما ذكر الله تعالى عرضها السماوات والأرض ولا يتعارض مع كونها في السماء أما بالنسبة للنار فهي في أسفل ساسل والله أعلم أين مكانه لكن هي في أسفل ساسل يقول هذا السائل في القدر يقول كان الله يعلم أنه سيخلق الخلق وسيخلق آدم ثم سيسكنه الجنة ثم سيخرجه إبليس منها يعني سيخرج بسبب إبليس ما سيخرجه ثم سيغبطونه إلى الأرض و... ومنهم صاير للجنة ومنهم صاير النار فلماذا خلقه إذن؟ ثم يقول هل يقال إن هذا من عمل الشيطان فاشتريب أم يقال إن هذا بحكمة يريدها الله عز وجل هذا السؤال السؤال يرجع على كل شيء لأنه إذا كان الله علم ما العباد فاعل إذن لماذا خلقه ولماذا كلفه بل لماذا يحسبهم يوم القيامة هذا كله اعتراض على الله سبحانه وتعالى والله تبارك وتعالى لا يقيم الشجة على عباده بمقتبع علمه فقط وإنما يقيم الشجة على العباد بماذا بإرسال الرسل وإنزال الكتب ثم بعمل هؤلاء ولهذا كمثال يوم القيامة لماذا الشفال إذا الله سبحانه وتعالى علم أعمال الفباد وأحصاه وكتب لماذا يقفون بين يدي الله للشبه؟ نعم لله في ذلك حكمه أن يقر كل عبد بجنوبه حتى يكون من يدخل الجنة يعلم أنه أخطأ وأذنب وأنه دخل الجنة برحمته ومن في العذاب في النار يعلم أنه استحقه بسبب ذنوبه التي أذنبها ولهذا يقرضه الله سبحانه وتعالى بذنوبه واشدا ويحاضر كل واحد محاضرة خاصة به وهذا كله من أظهار العدل من أظهار العدل وإلا في السؤال الأكبر ما حاجة الله أصلا إلى الخلق هل الله مشتاج إلى الخلق لا الله غير مشتاج ولو شاء جعلنا كلنا أغنيا أفشا لا نعصي أبدا لو شاء لجعلنا هكذا وكما ورد في الحديث الصحيح يا عبادي لو أن أولكم وآخركم, وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد لكم ماذا ذلك في المعند جيد ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجركم قلبي رجل واشد ما نقص الله مما يدي شيء ثم تأتي الثالثة ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واشد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة تصور يعني كم واحد عندهم الخيال لما بيسألها الآن كل واحد يجعل خيالهم ممتد إلى ما يتركه عقل أو يتصور وأعطيت كل واحد المسألة ما نقص ذلك مما نجد إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر دخل الإبرة في البحر وطلق الحب ماذا نقص من ملك الله سبحانه وتعالى إذا شكمة الله في خلق العباد تفاوت أعماره تفاوت فشته تفاوت ألوانه تفاوت أرزاقه تفاوت آجاله تفاوت أعماله هذه لله سبحانه وتعالى في حكم ونحن نلمث شيئا من هذه الحكومة ولو يكن في ذلك إلا قيام سوق العبودية لله وحده وحده وحده يعبده العابدون ويتوكل عليه المتوكلون ويضلب رحمته المضطرشمون ويتوجه إليه سبحانه وتعالى المشتاجون المضطرون يخافه الخائف ويرجوه الراجع كل هذه الأمور من الأمور العبودية القبار والعظام التي لا تتحقق إلا بما كان من أمر الله سبحانه وتعالى وقدره وهو وجود الناس وابتلاؤهم وامتشانهم ووجود الخير ووجود الشر ووجود القفر ووجود الضاعات وإيمان إلى آخر والله سبحانه وتعالى أقام الحجة على عباده وهذا هو أهم وشيء لا تسأل ربك لما لأن هذا السؤال إن ما هو سؤاله عن سر القدر سر تقديرنا مثل لو جاء راح يقول ليش الناس كلهم فيهم غني وفيهم فقير هذا السؤال سر القدر هكذا عرض إرادة ولو شاء سبحانه فعل جعل الناس كلهم أغني وهكذا فقيرت وإننا المهم أن الحجة قد قامت عليك أيها العبد نعم نعم أعطاك الله أكل أعطاك الله إرادة أعطاك الله قطعة أرسل لك الرسل أنزل عليك الكتب بين لك الطريق أمرك ونهاك وقال ان عملت خيرا أحمد الله وإن عملت شرا فلا تلومن إلا مسلم نكتبه بهذه الأسئلة وننتقل للأسئلة يقول الشيخ رحمه الله تعالى وفتنة القبر حق فتنة القبر هي السؤال القبر وقد درج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن هذه الأمة تفتن في قبورها أي تسأل وكما وضرت أيضا سؤال منكر ونكير فكل إنسان في قبره والصحيح أنه عام لهذه هم ولغيرها اسأله ملكان أحدهما منكر والآخر ونكير اسألانهم ثلاثة أسئلة من ربك وما دونك ومن نبيك فألوهم يجيب إجابات صحيحة والكافر أو المنافق يقول ها, ها لا أدري ولا يجيب كما تبت ذلك في الحديث الصحيحة ومنها حديث البراء بن عازب الطويل الذي ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة الموت بطولها وتسمية منكر ونكير هذا أيضا ورد في حديث صحيح الرواه الترملي وغيره ومن ثم فلا مانع من أن نقول يأتيه ملكان أحدهما منكر والآخر نكير الحقيقة بالنسبة لخدمة القبر ورد أن الشهيد في سبيل الله إذا مات لا يفتس قبيل ورد أيضا أن المرابد في سبيل الله إذا مات وهو مرابد لا يفتن في قبل وهؤلاء يستثنون من فتنة القبر نسأل الله الكريم من فضل الشهيد والمرابط تعرفون المرابط؟ المرابط في سلحات القتال ولقد كانت الأمة الإسلامية إلى عهد معه القريب جدا وإنما إلى عهد ليس ببعيد جدا كانت الصغور الإسلامية صغور رباط على شهود الممالك الإسلامية يقيم فيها المسلمون صغورا يرابطون فيها للجهاد في سبيل الله فيذهب الواحد منهم يرابط هناك ستة شغور سنة سنتين ثلاث سنوات ثم يرجع إلى أهل وهكذا وهذا كل من باب أشياء للجهاد في سبيل الله تعالى الذي مخي وأوقف هذه الأيام إلا ما عظم ربيه ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والبعث بعد الموت حق البعث نغتنا الإرسال وفي الاختلاش كشياء الناس وبعثهم من قدورهم يوم القيامة للحساب والجزال وهذا البعث حق قد وردت الله والصريحة في, في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأشب أن يمدها هنا إلى أن الأدلة القرآنية على إثبات الزعف بعد, بعد اللوت أدلة كثيرة جدا ومستوفات وهي أكثر من ما ورد من الأحاديث النبوث يعني من تأمل أدلة البحث لم يجد ما ورد منها إلا لكن ما وردت القرآن العظيم هو كثير ولقد سولوعت أدلة القرآن العقلي على إثبات البعث بعد الموت منها فصلت اشياء الأرض الميتة ومن آياته أنك ترى الأرض خاشئة فإذا أنزلنا عليها الماء احتلظت وردها إن الذي أحياها لمحياها وهذه في آيات كبيرة في جدة في القرآن يستدب على أشياء الأرض الميتة يستدب ذلك على قدرة الله تعالى على البعض وأشياء ما فيه القرآن دليل البذل على الإعادة الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عجب إذن هو قادر على أن يخلقه مرة أخرى وضرب لنا نفلا ونفيا خلقه قال من يحيي العظام الله يا ربي. كل شيء الذي أنشأها أول مرة وهذا دنيل عقل أن الذي أحياه أول مرة قادر على أن يحييه مرة قفتة ولهذا قال تعالى في آية النهاية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يؤيده وهو آهوان علي قوله آهوان هذا بالنسبة للبشر أما بالنسبة لله بالنسبة فإن في الأمرين هيا عليه فلا فرق فلا فرق بين الأمرين كذلك أيضا من الأدلة الاستدلال بخلق الشيء الكبير على الشيء الصريح لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن لأكثر من الناس لا لا. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم شوفوا الاستدلال هو ليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق أسنه بلى وهو الخلاق العديد وهكذا جاءت الأدلة كثيرة بل جاءت الأدلة بشواهد عينية فالنوم في كل يوم ينام الإنسان ويريب عن ثم يصحب هذا بعد. قيمتك الذي قضى عليه النوم فيرصد والأخرى كذلك أيضا قصة أناس ماتوا فأحياهم الله مثل أصحاب الكهف ومثل الرجل الذي أحياه الله صاحب الحمار الذي مر على قرية وقال أن يحي هذه الله بعد أن نوفر الله من أدعام ثم بعد إلى آخر ومثل بني إسرائيل المزن أن الأدلة القرآنية كثيرة الجدة وهي أدلة عقلية صريحة في إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى ولهذا قال على سنة والبعث بعد الموضي حق بقي هنا فضية وهي أن البعث والحشرة والنعيم وما يتعلق بذلك عند أهل السنة والجماعة إنما هو للأرواح والأجل خلافا للمعتاد خلافا للغلاف فإن الفلاسفة يرون أن البعث يكون فقط للأرواح وليس للأجساد وهذه حقيقة الفلاسفة ومنه فلاسفة الإسلام المعظمين عند كثير من الناس ينكرون بعث الأجساد ويقولون أن القضية فقط إنما هي هذه الرشل والرشل لا تصنى أبدا عندها ولا تموت أبدا إنما تنعم بعد ما يموت صاحبها إذا كان صاحبها خيرا أما أن يكون هناك بعت للأجساد وحشر ونشر وميوذان ونعيهم في الجنة مادن فواكه وأنهار وقصور ونساء وحضور وكذلك بالنسبة للنار ثلاثة وأغلاب وسعير هذه كلها لا, لا يكررون بها ويمكرونها نصر الله السلام على الحسن المسلمون جميعا أتباع العسل يرون عندما البعثة للأرواش وللأجساد حق نفس الشيء سبق أن قلنا في الماضي أن عذاب القبر ونائم هو للرشب والإساس على أي شكل مات عليه الإنسان على أي شكل مات عليه الإنسان فإن روحه وجسده يعذبها كيف هذه الحياة المرضخية نحن لا نعقلها لكن نؤمن بما ورد. أن الإنسان يكون بعد موته ثم في غوظة من رياض الجنة أو في حفظة من حفر أنه. ثم يقول الشيخ وذلك حين ينفط إسرافيل عليه السلام في الصور إسرافيل هو أحد الملائكة المعروفين الوارد دكتور في القرآن الكريم والصور هو القرن والصور لغة القرن ويقول المقصود به هنا قرم لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى ينفخ فيه إسراهي إذا أذن الله سبحانه وتعالى له بذلك إذا أذن الله له بذلك فإذا هم من الأجباة إلى ربهم ينفلون أي من القبور العجلات في القبور إلى ربهم يسرعون للحساب والمجزد وهنا بالنسبة للنفخة الصور الوارد والعلم أختلف في هذا الوارد مؤكدا أن هناك نفختي أن هناك نفختي نفخة نفخه الصاق ونفخه الباعث وربما نجعلها ثلاثه نفخه الصاق ونفخه الكذا ونفخه الباعث لكن الشيء المؤكد اللي عليه ابن النفط ان هناك نفخه يشعق منها الناس جميعا ويموت فيها من كان حيا على وجه الارض وهذا معنى قولنا إن الساعة لا تقوم إلا على شراب الخلق مش معنى قيام الساعة هنا معناها بدايتها وهي النفق عن أولى التي يصعق فيها الجميع فيمقت فيمقتون ما شاء الله وقد مات الجميع حتى الملائكة حتى حملة العرش حتى ملت الموت لا يفقى أحد حيا إلا واحد قهر وحينئذ يأخذ الله الصماوات بيمين والعراضين بشنابس ويغزهن ويقول أنا الملك أنا الجبار أين ملوك الأرض لمن الملك, لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه سبحانه لله الوحيد الكامل ثم تأتي النفخة الثاني الذي ينفخه البحث جنما ينفخ فيه جبريل كما قال تعالى ونفخة السور فصائق من في السمرات بظمان في الأرض إلا شاء الله أو فزيها ثم نفخ فيه يضر فإلها قيامه ينظر فالنفخة التنمية تكون للبحث بعد النوت حينما يقوم الناس لغرب العالمين بالحسار والجبا ولهذا قال فإله من الأزاث إلى ربه ينسنون وذلك بعد منفخة الثانية يخرجون من طبولهم إلى المحشر ويشهر الناس يوم القيامة يشر الناس أن يجبع الناس لمكان الحجر يوم القيامة شفاق غير منفاعلين عرات الأجساء غرلا غير مختونين بغضا ليس معهم أي شيء لا يكون مع الإنسان أي شيء عرات تماما وهؤلاء يوم القيامة في فعيد واشف وتكون أرض المحشر مستوية شبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها كقرف النقي النقي هو الدقيق المنخول وقرفه يكون أبدي الغائل من الفوا لكنه يقوم بمستوى كقرص من الكم قتل سفهاه ورسول الله عليه الصلاه والسلام شبع أرض المحشر فيشمل الخلائق أولهم وآخرهم وكلهم على تلك الحاله